للذينَناَا يُؤمنونَ بِآخرَِةِ مَثَل السَّوء وَلِلههِ المَتَلُ الأأَلىَّذين لا يؤمنونَ بِآخَِةِ مَتَلُ السَّوء وَلِلهِ المَتَل الأعْلى وَوهو العزز الحكيم وهو العزيز